أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيم ا لينذر بس ا شديدا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 إ ذ أ و ى ا ل ف ت ي ة إ ل ى الكهف ف ق و ل و ا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فضربنا على آ ذ ا ن ه م في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين احصى لما لبثوا امدا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 سيقولون ثلاثه رابع هم كلبهم ويقولون خ م س ة سادس هم كلبهم رجما بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامن هم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل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 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها يُحَلَّونَ فِيهَا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرقا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 واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها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 فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ف أ ر د ن ا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه و أ ق ر ب رحما